سبح ا س م ربك ا ل أ ع ل ى ا ل ذ ي خ ل ق ف س و ى و ا ل ذ ي قدر فهدى و ا ل ذ ي أخرج ا ل م ر ى ف ج ع ل ه غثى سنقرئك فلا تنسى إ ل ا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك ل ي س ر ى فذكر إ ن نبعت الذكرى س ي ذ ك ر من يخشى ويتجنبها ا ل أ ش ق ى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا ي ح ي ا قد أ ف ل ح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى بل تؤثرون ا ل ح ي ا ة الدنيا و ا ل آ خ ر ة خير وابقى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 موسوعه ا ل ن أنعمت ع ل ي ه م غ ي ر ا ل م ض و ل ع ل ي ه م ا ل ا س ل ا م ي ن ولا أ شركه الهدى ش ر ع ب دعويه غير ر ب د ي ن ذات مضمون د ا ل ت م ا ع ي ن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 هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أ ح د اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت ب ا ر ك لنا فيما أ ع ط ي ت وقنا و ص ر ف عنا برحمتك شر ما قضيت ف إ ن ك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إ ن ه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا و ت ع ا ل ي ولك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أ ع ط ي ت ولك الشكر على ما أ ع ط ي ت ولك الشكر ع ل ى ما أ ع ط ي ت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إ ل ي ك اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها أ ن ت خير من زكاها أ ن ت وليها ومولاها اللهم إ ن ا ن س أ ل ك رضاك و ا ل ج ن ة و و ن ع ش ب ك من سخطك ه الهدى ل م اجعبنا شركه دعويه لا ا ن ا ل غير ن ربحيه ن ذات مسلمين و و ف ن ا م س ل م ي ن و ت و ف ن ا م ج ت م ي ن ن و أ ل ح ق ا ب ا ا ل ل ص ح ي ن مع الذين أ ن ع م ت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اللهم الحقنا بهم في الدرجات ا ل ع ل ا من ا ل ج ن ة و إ ذ ا أ ر د ت بعبادك ف ت ن ة ف ا ق ب غ ن ا ء إ ل ي ك غير مفتونين اللهم يا سامع الصوت يا سابق ا ل ف و ت يا كاسي العظام ل ح م بعد الموت ن س أ ل ك اللهم ت و ب ة قبل الموت وشهاده عند الموت, الموت. و اللهم اجعل آ خ ر كلامنا من الدنيا لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله وتوفنا و أ ن ت راض عنا غير رضاك اللهم اجعل خير أ ع م ا ل ن ا أ و ا خ ر ه ا وخير أ ع م ا ل ن ا خواتمها وخير أ ي ا م ن ا يوم ن ا ا ل ق ا د وانت راض عنا غير قضبان اللهم يا قابل التوب يا غافر ا ل ذ ن ي يا يا اللهم رحمن رحيم ن يا س أ ك ا ل اغفر بها عن رحمة من سواه اللهم مأخرة من عندك. تجب بها ما عن عندك من من من ذنوبنا رحمة مأخرة تجب ومعاصينا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا ومن حذابك أجرنا لا تكلنا وإلى وعلى غيرك الإيمان واليقين الصالح توفنا وأنت راض عنها. اللهم وأنت اغفر ل ن ا و ل و ا ل م وبارك ا ع ي ا ن ا ص غ ا ر س ا ل ل ه محمد صلى الله عليه و ع ل م س ل ه وصحبه ا ج م ن ي ن و ا ل م م ؤ ن اله ت ا و ا م و ت ب ر ح م ت ك ي ا أ ر ح م ا ل ع ي ن موسوعه النابلسي م للعلوم ه م ا ج ا ل م س ل م م ن كل ه م فرجا ومن كل ومن كل بلاء عافية يا أرحم الله اللهم ر ا م ن ل اشف م ر ط ا ن ا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وفرج همومنا ونفس ق ل و ب ن ا و ق ض ي ديوننا و أ ص ل ح سرائرنا اللهم أ ص ل ح نياتنا اللهم أ ص ل ح قلوبنا و أ ع م ا ل ن ا وبواطننا وضواننا برحمتك ي اللهم ارحم ر ا ا ح م ي ن ل انا ب ط ا ع ت ك و من ل ل أ ق و ب ا ب خ ش ي ت ك ومحبتك. ب ر ح م ت ك يا ارحم الراحمين اللهم انا ن س أ ل ك من الخير ك ل ه ع اللهم ج ه و ج احقن ع دماء المستضعفين من المسلمين في مشارق ا ل أ ر ض ومغاربها اللهم احقن دماء أ م ة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجبر كسرها اللهم اجبر كسرها وقو ضعفها واجمع كلمتها وردها إ ل ي ك ردا جميلا اللهم اجمع قلوبنا على كتابك و س ن ة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر اخواننا المسلمين برحمتك يا أ ر ح م الراحمين ربنا تقبل منا إ ن ك أ ن ت السميع العليم وتب علينا إ ن ك أ ن ت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي ا ل آ خ ر ة حسنه وقنا عذاب النار و أ د خ ل ن ا ل ج ن ة مع الابرار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم إ ن ا نسالك الفردوس ا ل أ ع ل ى من ا ل ج ن ة لنا ولوالدينا ولعموم المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ل انا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي سماء عليك ن ت كما اثنيت على نفسك صل الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن الحمد ا ا لله ل ل م رب ع ي ن